فمرحب فمرحبا باخواتي الكرام في هذه الغرفة التي اسال الله جل وعلا ان يجعلها غرفه طيبه مباركه ان شاء الله تعالى ويجعل في ميزان اخي فضيله الدكتور حازم شمال وغيره من القائمين على هذا الموقع اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلها مناره للاسلام يا رب العالمين اخواتي الكرام ان شاء الله تعالى يعني الماده التي شرفت ان اكون محاضرا فيها معكم هي ماده العقيده وعلى وجه التحديد كتاب لمعة الاعتقاد فإن شاء الله تعالى اليوم أحب أن أقدم لكم تصورا عاما عن يعني الخلاف الذي ظهر في الأمة ولأجله صنفت موتون الاعتقاد التي يحفظها البعض ويشرحها الآخرون فالعقيدة التي كانت معروفة عند الصحابة وكانت بينة عندهم احتاج العلماء أن يكتبوا فيها ويصنفوا فيها التصانيف لانحرافات شديدة ظهرت بعد مرور عصر الصحابة فبداية الله عز وجل أمر الأمة جميعا أن تكون مستمسكة بالوحي وبالهدي فمعروف أن من أعظم أسباب الفلاح والهداية في الدنيا والآخرة أن تجعل أمرك كله تبع للوحي به تدعو به تنزر الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلاه وأعرض عن المشركين هذا أولا هذا امر عام للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ذلك أن الله أمره أن يصدع بذلك بين الناس فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين وأمره سبحانه وتعالى فقال له قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك يعني المميزات اللي عندي يا جماعة ما هيش أن أنا عندي خزائن ربنا سبحانه وتعالى ولا أنا أقول لكم إلا يحصل بكرة فيحصل ولا أنا ملك أستطيع ان أنا أهد الجبال ولا أفعل لكن انا عندي حاجة أستطيع أن أفعلها هي أعظم عندي من كل ذلك لأنني كلفت بها إن أتبع إلا ما يوحى إليه ثم أمره الله عز وجل فقال قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون فالأعمى هو الأعمى عن الوحي وعن الاستمساك به وأمره الله عز وجل أن يكون تذكيره وإنذاره بالوحي قال تعالى قل إنما أنذركم بالوحي قل إنما أنذركم فهذا في نذارة وقال سبحانه وتعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون قال تعالى وأنذر به به يعني يا جماعة الضمير يعود على ماذا هنا يعني أنذر بهذا القرآن اتكلم بالقرآن ده عرف الناس بالقرآن خوفهم بالقرآن اهديهم بالقرآن علمهم العقيدة بالقرآن التربية بالقرآن التزكية بالقرآن قال الله عز وجل وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفية فذكر بالقرآن من يخاف عين بل أعظم ذلك يا جماعة رب العالمين بيّن أن جهة اهتداء النبي صلى الله عليه وسلم إنما تكون بالوحي وأمره أن يبين للناس جميعا ذلك محدش أبدا يتصور أن أحد من الأنبياء يمكن أن يهدي الناس بلا وحي قال قل إن ضلنت فإنما أضل على نفسي وإن اتديت فبيع إلي ربي إنه سميع قريب لذلك يا جماعة لما كان الوحي هو أعظم ما ينجو الناس به امر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أن يستمسك به فقال الله عز وجل تستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم أي أخت هنا تريد أن تهدي الناس أن تعلم الناس أن تفعل أي شيء يكون هذا الطريق من خلال القرآن لذلك تجد ان سبب ضلال من ضل من العباد يكون لانحرافه عن الوحي وعلى قدر الانحراف عفوا على قدر الابتعاد عن الوحي على قدر ما يكون من الانحراف ولا يمكن لأحد أن يجد للوحي مثيلة او يصل لتمام الهداية من غير طريق الوحي وكل ما يمكن أن يجعله أهل البدع من طرق توصل إلى ذلك فهي لا تثبت حقا إلا والتزم أهلها بسببه باطلا جديدا ربنا سبحانه وتعالى ذكر في كتابه آية هي قاعدة عظيمة في كتاب الله عز وجل قال تعالى ولا وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بالحق وَأَحْسَنَ التَّفْسِيرًا فكل ما يمكن أن يقال عنه أن فيه خير لابد أن يكون الوحي ذكره او دل عليه يعني يا جماعة الأولى احنا عايزين طريقة كنا معينة في الدعوة والتعاول مع الناس لازم تلاقي الكلام ده موجود في القرآن مش لازم يكون نفس خلي بالكو إحنا عايزين نفكر بطريقة معينة. إن إحنا عندنا الوحي عموماً فيه إفعل ولا تفعل. هذه دائرة. دائرة تانية. الشرط في أفعالي كأن لا تخالص. يعني أفعالي حاجة من الاثنين. إما إن هي في مشكلة بالصوت. طيب. أفعالي يا جماعة حاجة من الاثنين. إما إن هي تكون توافق الشرع. مش يعني الاقي اي او حديث تقول لي اعمل الكلام ده ما تاخدش بالربه اياك ان تنظر الى الحرام اياك أن تأكل حراما مثلا اي او حديث بتدل على المعنى ده او ما في الوحي حاجة بتقول الكلام ده لكن ما فيش حاجه بتخالفه زي مثلا يا جماعه احنا عندنا دلوقتي عايزين ننظم مثلا الطريق العربيات بتروح شمال ويمين فعملنا اشاره مرور فاشاره المرور دي عندنا حاجة في ال أم بتقول إن إحنا لابد أن نصنعها في الطرقات؟ لا مفيش طيب أبدع يا جماعة إبقى... نعم الأصل في الأشياء الإبقى. يعني هي بعض المسائل الأصولية أو القواعد الأصولية يعني ممكن يكون عليها تعقبات لكن لن أبدأ بها إن شاء الله تعالى في صوت؟ طيب لا يا جماعة كلمة الأصل, الأصل ده في كل حاجة بيتغير في الأصل مثلا في العبادات الأصل في مثلا في الأطعامة الأصل في المعاملات لا كل حاجة لها نوع معين من الأصل يبنى عليه فخلينا نقول أولا المسألة اللي بتكلم فيها دلوقتي حالا ديها في تنظيم شؤون الحياة مثلا أو غير ذلك انا دلوقتي عندي حاجة تقول اعمل إشارة مرور لا ما عنديش طب عندي حاجة تقول لو عملت يبقى حرام لا يبقى دي في الدائرة التانية دائرة ألا تخالف احنا عندنا دائرتين؟ دائرة افعل ولا تفعل يبقى لازم اللي أعمله فيها موافق لإفعل ولا يخالف لا تفعل التانية مش ناقي فيها إفعل ولا تفعل يبقى أخلي بال إن هي ما تخلفش لو أنا عملت إشارة المرور ما فيش حاجة حصلت بالنسبالي وبالتالي ما, ما خلفتش فدي الدائرة التانية لن تجد في أفعال الإنسان كلها ما يمكن أن يدخل في غير هاتين الدائرتين لازم يكون في امر ومثال جاء به الوحي بهذه الأشياء كل شيء يمكن أن يتم الإيمان به لابد أن يكون قد ذكره الله عز وجل في كتابه بمثال وأحسن الأمثلة قال الله عز وجل ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن التفسير طبعا يعني قد يعني يوافقنا الله عز وجل لبعض القواعد المهمة في مثل هذه الأشياء هذه الآية قاعدة أن تحتاج إلى محاضرات التجليل عليها والفارق بين الملحدين وأهل التوحيد الفارق بين الليبرالية والعلمانية وغير ذلك والآية دي بترد على الناس بكلها إزاي؟ مثال الديمقراطي مثال مثلا عاملة إزاي؟ والمثال بتاع الشورى الديمقراطية بتتكلم بطريقة معينة الشورى فيها ضبط لهذه الأقوال فجاء بالحق الذي في الديمقراطية وأحسن تفسيرا منه بلا تحليل لما أحرمه الله ولا تحريم لما أحله الله لذلك يا جماعة رب العالمين صحة تعالى ذكر ذلك في كتاب الله ونزلنا عليك الكتابة تبيانا لكل شيء وخلي بالكم كل شيء يعني كل شيء يتم من به لأن أحيانا بعض الناس بعض الدعاء بعض العالماء يتكلفوا في بعض ردودهم ردود يعني أنا شايف أن الأقرب منها أن أنت تعرف أن الآية تتكلم عن إيه بمعنى لو واحد جاء لك طبعا أنت بتقولي القرآن موجود فيه كل شيء أنا عايز أعرف فين في القرآن أن اللمبة بتتصنع بالطريقة الفلانية فيأتي واحد ويتكلف يقول موجود عندنا ان ربنا صحة تعالى قال الرحمن فاسأل به خبيرة ماشي ممكن بأرد لكن هذا ليس ردا سديدا القرآن لم ينزل لمثل هذه الأشياء لم ينزل الوحي ليخبرنا كيف ندن البيوت ولكن جاء ال بيانا لكل شيء يتم الإيمان به فده يكون يعني أفضل أنك تعرف أن شيء المذكور هنا يعني شيء يتم الإيمان به لذلك سمى الله سبحانه وتعالى الوحي برهان ورتب نوال الرحمة والفضل والهداية على الاعتصام به قال تعالى يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينة فاما الذين امنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمه منه وفضل ويهديهم اليه صراطا مستقيما كل دي ايات كل دي فضائل في كونك تعتصم بكتاب الله عز وجل وبين الله سبحانه وتعالى أن هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم وانه هدى للناس وانه فيه بينات من الهدى وفيه الفرقان فكل ما يطلبه المرء من سبل الهدى وأدلت هذا الهدى والفرقان بين الهدى والضلال قد بينه الله وأنزله في كتابه وعلى قير بيان بينه النبي صلى الله عليه وسلم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون طيب لذلك يا جماعة رب العالمين أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الأمة أن تجتمع خلينا نبدأ نشوف إلا حصل في تاريخ الأمة نستعرض ظهور الفرق سريعا وأحتاج منكم تركيز في هذه المسألة كيف ظهرت الفرق في هذه الأمة يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان موجود وأصحابه حوله ثم بلغهم ثم هم أدوا ما عليهم كيف الفرق في أمة النبي صلى الله عليه وسلم بداية هذا الأمر ما ورد عند مسلم من حديث أبي بردة رضي الله عنه عن أبيه رضي الله عنه قال صلينا المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قلنا لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء قال فجلسنا فخرج علينا فقال ما زلتم هنا قلنا يا رسول الله صلينا معك المغرب ثم قلنا نجلس حتى نصلي معك العشاء قال أحسنتم قال فرفع رأسه إلى السماء وكان كثيرا لا يرفع رأسه إلى السماء فقال النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما تعد خلي بالك النبي صلى الله عليه وسلم بإذن مثال الأول متفق عليه ليستدل به على ما سيحدث بعد ذلك احنا شايفين السماء وشايفين النجوم النجوم دي دليل على امان السماء لو وقت النجوم نعم ليستقر في الذهن فاذا ذهبت هذه النجوم يبقى دا دليل ان القيامة تقوم هتبدأ حالات السماء تظهر من انشقاق وانفطار وغير ذلك قال وانا امان لاصحابي فاذا ذهبت يعني ميتت صلى الله عليه وسلم فاذا ذهبت اتى أصحاب ما يعدون واصحابي أمان لامتي فاذا ذهب اصحابي اتى امتي ما يعدون ده حديث اصل لازم تكونوا حافظينه جميعا وطبعا ده يعني ايه سؤال متوقع في سؤال الاختبار الشهري او الاختبار العام ده اصل عام في مسائل الفرق والعقيده وغير ذلك إن النبي صلى الله عليه وسلم بين أصل معين إن في وجوده لم تضل الأمة هيحصل أخطاء هيصلحها هيحصل انحراف هيعيده إلى مكانه صلى الله عليه وسلم إذا مات سيحدث بعد ذلك فرقة في أصحابه وفرقة في من جاء بعدهم لكن طول ما الصحابة موجودين أي خطأ هيوجد إن شاء الله سيجعل الله بهم سدا لهذه الأخطاء فإذا ماتوا ظهرت تفرق العام فإذا ذهب أصحابي ات الأمة ما توعد يعني يا جماعة يعني ما توعد من الفرقة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم وده اللي حصل ظهرت بعض المخالفات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان أمانا لهم يصحح أخطاءهم ومن ذلك عندنا حديث أبي وقد الليثي رضي الله عنه كان هو والصحابة رجعين مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حني فمروا على شجرة للمشركين يعلقون عليها أسيافهم تبركا بها يقال لها ذات أنوات قالوا يا رسول الله اجعل لنا, أنوا... اجعل لنا ذات أنوات كما قال لهم ذات أنوات يعني أنوات يا جماعين يعني فروة بيعلقوا عليها سيوب يتدركوا بها احنا كمان عايزين شجرة نتبرك بها كما هم يفعلون قال انها وربي السنن قلتم كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة لتركبن سنن من كان قبلكم شبرا فشبر وذراعا فذراع حتى إذا دخلوا جحر ضب لدخلتموه وراءهم إبقى دا يا جماعة أول شيء إن نبالهم لا اللي بتمنوا دا كده غلط هذا فيه مشابهة والمشابهة في الأفعال تؤدي إلى التشابه في القلوب أنت دلوقتي أو أنت دلوقتي لما تحولت الليدي واحدة من الأخوات في مسألة مثلا في الشهوات او مسألة في الشبهات ويبقى أفعالك مثل أفعالها قلبك هيتغير يبقى زي قلبها والعياذ بالله وعلى العكس يعني وأنا في الحفلة بالأمس وأنا شفت التعليقات الأخوات جزاهن الله خيرا وهم بيقولوا إزاي المعهد أثر فيهم والصحبة الصالحة أثرت عليهم ماشي ده دليل على نفس المسألة إن اتفاق الأقوال والأفعال يؤثر في اتفاق القلوب تشابهت قلوبهم فلما تشابهت القلوب تشابهت الأقوال ولما أرادوا أن يشابهوهم في الأفعال خشي عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشابهوهم كذلك في الاعتقادات وغير ذلك عندنا كمان حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحيني كان بيتكلم عن ثلاثة من الشباب يعني قالوا احنا عايزين نشوف النبي بيعبد ربنا ازاي سألوا عن عبادة النبي ذهبوا إلى بيت نساء النبي يا أمنا كيف كان رسول الله يقوم ليله مثلا ويصوم النهار احنا عايزين نعرف بيعبد ربنا ازاي قالت يصوم كذا ويفعل كذا فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها قالوا يعني دي حاجة قليلة احنا نقدر نطيقه أكثر من ذلك وخلي بالك لما كانوا في هذا المقام يريدوا خل... الخطأ ولا نعير المخطئ يبقى احنا كلا جماعة بنعمل ايه؟ بنواز ما بين مسائل الشرع نحفظ عليه كرمته واحدة صاحبتك أخطاء في مسألة معينة وعرفت إن كلام انتشر فتقول يا جماعة والله أنا عرفت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا واللجنة دايما أصد بكذا ومثلا الشيخ فلان قال كذا فمسألة فيما يظهر لي فيما أعلم على خلاف ما انتشر بينكم بس وانتهت المسألة بالتنمية قم بال أفار يقولون كذا وكذا أما إني أطقاكم لله وأشدكم له خشية بقعدة لا يمكن لأحد أن يأتي بفعل فيزعم أن هذا فيه تقوى ولم يفعله النبي وكذلك أشدكم له خشية محدش هيخف أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم لكن مع ذلك الوسطية أقوم وأرقد أتزوج النساء أصم وأفطر فمن رغب عن سنته فليس مني ثم ذلك سنة وقال أن الذي يفعل غير ذلك ليس على سنته صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين خلينا ننتقل لأن الوقت بدأ يروح مننا لمرحلة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مات النبي صلى الله عليه وسلم فأتى أصحابه ما كانوا يوعدون من إيه يا جماعة الذي كانوا يوعدون به الفرقة خلينا نقول أول شيء حصل ظهور المرتدين المرتدين يا جماعة أقسى في منع الزكافي اللي اتبعوا مثلا واحد من من زعم أنه نبي في ناس ارتدت تماما هما على يعني أقسام المهم يجمعهم أن أبا بكر قاتلهم على أنهم جميعا يقاتلون قتال الردة قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه بعد انشرح صدره لذلك اختلف مع عمر رضي الله عنه فبين له الفارئ من يعني يؤد شيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم يبتنع عنه وإنهم يصلوا ويبطلوا يصلوا من فرأشه من الصلاة والزكاة لا أفرق بين من لا أفرق بين هذا الذي يترك الصلاة وين هذا الذي يترك الزكاة في مسألة شهيرة بقتال المرتدين قاتلهم أبو بكر وقضى على هذه الفتنة في مهدها إبقى ده أول شيء حصل الفرقة التي جاءت في عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تاني حاجة يا جماعة فتنه مقتل عثمان وهنا عايز منكم بعد ازواجكم بس التركيز وانا يعني أكد على الاخوه المشرفين وعلى بعض اخواني المسؤولين ان انا حابب ان يكون عندنا مع كنا الحمد لله يعني بنهتم بالمسائل الدعويه ورقه القلب وغير ذلك انا حابب ان يكون معانا في في الماده دي ماده علميه شويه تكون فيها احيانا بعض الثقل للاخوات دلوقتي حالا هيبقى عليها مسؤوليه ان هي ترد في يوم الايام على اخت شاعيه على اخت ملحده على ممكن تكون واحده ابنها ولا عياده بالله صاحب شباب مثلا عندهم شبهات عندهم اشياء فما ينفعش ان يبقى الاخوات لا زالت بتتكلم في مسائل معينة وبس ونقول الباب الثاني ده بلاش ندخل في الاخوات لا للاسف اصبحت فتن كما تقولون ولا الحمد يعني يعني عندكم بصيره بذلك اصبحت فتنه تموج فانا عايزك تبقى انت فاهمه ايه اللي بيحصل عايز تبقى عارفه ايه هو التاريخ بتاعك ما تتصدميش ان حد يفاجئك يقول لك ده كان في حاجه اسمها فتنه مقتل عثمان وان في ناس خرجت عليه وتبقي انت تايهه مش عارفه ايه اللي حصل لازم تكوني عارفاه يعني الحاجات دي وان كانت احيانا تكون سبب في قسوه القلب لكن الحمد لله انتوا عندكم مشايخنا الذين يفتح الله على يديهم فتلين قلوبكم ولكن الاصل انك تعرفي احنا عندنا فتنه مقتل عثمان يا جماعه قتل الخليفة عثمان ابن عثمان رضي الله عنه اختلف الصحابة في أمر قتلته قتل ليه؟ دي مسألة جميلة جدا ممكن يعني إيه تختصر في كتاب فتنة نقطة عثمان او الفتنة بين الصحابة للشيخ محمد حسان او يعني ممكن أبقى أذكر بعض الأبحاث المهمة في المسألة دي في وقت يكون المساحة يعني متاحة ليا لأننا كده فاضل بالذب تقريباً خمس دقائق ويبدأ الدكتور حازم فأحاول أننا أبين المسألة لما قتل عثمان رضي الله عنه اختلت الصحابه في امر مقتله على طائف اول طائفه طالبه الخليفه الجديد اللي هو علي بن ابي طالب رضي الله عنه بالاسراع في القصاص من هؤلاء القتله مجرد بس ان هو يعني ايه يسرع الطائفه الاولى دي مثله صحابيان طلحه بن عبيد الله والزبير بن العوام وكانت ناهم عائشة رضي الله عنها وكان قد طلب من علي أن يعينهما واليين ليجمعان له العساكر فلما لم يستجب لهما التحق بمكة المكرمة وبها استنفر الناس وجمعوهم للمطالبة بدم الخليفة الشهيد المقتول ظلما وعدوانا ويلفتنا اللي كانت بين حرب وقعت بين علي وأصحابي وطائفة معه وبين طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم أجمعين ودي كانت فتنة شديدة جدا الطائفة الثانية طائفة طالبت علي رضي الله عنه بالاقتصاص من القتلة لكن عملت حاجة جعلته شرط للمبيعة الطائفة الأولى قالوا لا خلاص سيدنا عليها هو الخليفة لكن يا علي لابد أن تصر في قتال الذين قتلوا عثمان هؤلاء الخارج الذين قتلوه لابد أن تقتلهم الآن. بد أن يقتلوا في هذا الوقت. <تصفيق> علي خلينا نبقى وخديم بأن علي رضي الله عنه هذا في طائفة طلحة والزبي وعائشة في طائفة أخرى. في يعني في, في طائفة تقاتل علي رضي الله عنه. طبعا هم قاتلوا ولم قرأت لشي المسألة ما كانش أولا فيها قتال. المسألة كان خروج من الخوارج عرفوا أن المسألة هتن كده بالنقاش. جنب الليل في معسكر عائشة بدأوا يقتلوا ناس منهم جم في معسكر علي بدأوا يقتلوا ناس منهم وقالوا أن عائشة وطلحة والزبي جاءوا ليغيروا علينا والعكس قالوا في المعسكر بتاع عائشة علي يغيروا علينا فنشر القتال بينهما على غير عمد لذلك ولذا ندمت عائشة رضي الله عنها على, على يوم الجمل الذي حدث فيه فتنة هي من أعظم الفتن التي وقعت في هذا الوقت طيب يا جماعة كنا عندنا طائفتين الطائفة الثالثة وفقت هؤلاء في ضرورة الاقتصاص من قتلة الخليفة الشهيد لكنها كانت ترى ضرورة تأخيره حتى تتهيأ الظروف لتنفيذه يعني قالوا صح لازم نحن ناخد بالسأ والقصاص لعثمان لكن يا جماعة هائجة الناس الآن تموج فإذا طالبنا ذلك تصير الفتن أضعاف ما هي عليه الآن يبقى نصبر وهذا كان رأي علي رضي الله عنه ومن كان معهم الطائفة الرابع اعتزلت يبقى احنا الطائفة الأولى طلحة ابن عبيد الله والزبير ابن العوام وعائشة رضي الله عنهما هؤلاء قالوا ايوه احنا خلاص نبايا وانت الخليفة لكن لازم تيجي بالقفاص الطائفة الثانية اللي هي طائفة أهل الشام في مقدمتها معاوية بن أبي صفيان عمر بن العاص النعمان المشير رضي الله عنهم أجمعين الطائفة الثالثة طائفة علي بن أبي طالب ومن كان معه اللي كان مع علي أشهر ويجماعة بن عباس وعمار بن ياسر والحسن والحسين رضي الله عنهما لكن بما أن الخليفة أصر على موقفه في تأجيل القصاص وعزم على استخدام القوة تجاه من خالفه ولم يبايعه من الطائفتين السابقتين وأعلن لجنديه أن قراره هذا هو مجرد اجتهاد شخصي ورأي رآه أنه يحقق الطاعة ووحدة الجماعة ولم يدعي أن معه نصوص سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهنا حصل تباين في وجهات النظر مما أدى لظهور الطائفة الرابعة اللي احنا قلناها يا جماعة اللي هي توقفت ونأت بنفسها عن القتال وجعلت هذا القتال قتال فتنة وعلى رأسهم ابن مسعودر رضي الله عنه وجماعة من البدريين وغيرهم ذا كده يا جماعة ملخص الافترق اللي حصل في فتنة مقتل واسمان اخر حاجة حصلت في وجود الصحابة قتال الصحابة بعضهم لبعض اللي هو احنا قلناه قتال عليه مع اهل الشام دي حاجة وقتال أهل الشام اللي هو معاوية وقتال الصحابة الذي فيه معلي مع الزبير وعائشة وطلحة بل قتالين دولا جماعة الصحابة منهم في بعضهم عكس القتال الأول اللي هو كان قتال الصحابة للمرتدين عكس القتال اللي أنا هنهي به المحاضرة الآن عشان الوقت الذي ظهر بعد ذلك كأول فرقة مستقلة كلها اسم يقاتلها أصحاب النبي الفرقة بدأت تظهر جماعة شيئا فشيئا أقدم هذه الفرق هي فرقة ماذا من يقدر يعني يكون عنده معلومة سابقة أول فرقة ظهرت في الإسلام الخوارج أحسنت الله يرضى عنك ظهرت الخوارج الفكرة نفسها كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حين كان يقسم غنائم حني فكان يعطي المؤلفة قلوبهم ويترك بعض المهاجرين والانصار حتى وجد بعض الأنصار في أنفسهم فكان بعض الأعراض يذهب بالألف والألفين من الغنم فخرج منهم رجل له كساء غائر العينين غائر العينين يا جماعني عينه دخن الجوة جدا شعث الشعر ما بيصرحش شعره خلاص كما في الحديث فقال اعدل يا محمد إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله ولعاذ بالله فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويلك فمن يعدل إذ لم أعدل يعني إذا كنت أنا أي نعم مغبورة بيخ إذا كنت انا نفسي تذعب أنني لا أعدل فمن ذا الذي يعدل بعدي خبت وخسرت إن لم وفي بعض الروايات خبت وخسرت إن لم أعدل الفرق بين خبت وخسرت والفرق بين الروايات خبت وخسرت ها الأول عليه نعم ما شاء الله تبارك الله تبارك الله, الله يرضى عنكنا ويددكم من فضل ما شاء الله أحسنتم طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما بيهن الكلام ده الرجل سبه مشي هذا الرجل من الصحابة في هذا الوقت لكنه بهذه الفعلة خالف أصلا عظيما وهو تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم واتباع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة وولى فقام خالد وفي رواية عمر رضي الله عنهما قال دعني أضرب عنق هذا المنافق وهذا يدل على أن الذي فعله يساوي ردة لأنه قال دعني أضرب عنقه ومع ذلك النبي ما قال لنشل ما ينفعش تأتل لأنه مسلم ولكن قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه يبقى في علة تانية تخلينا ما نقتلهوش يبقى اللي فعلوا ده كفر ليه كفر لأنه تعدى على مقام النبي لو حد تاني فعله مع حد من الصحابة مش هيبقى كفر لأن النبي صلى الله عليه وسلم له خصوصية ليست لغيره لكن خلي بالك النبي قال ايه يخرجوا من ضئبئ هذا أقوام تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم طيب تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد يبقى النبي قال الرجل ده هيعيش ويخرج من نسله أقوام الواحد فيكم يصلي يقول إيه ده معقول حد ممكن يصلي زي الرجل الفلان ده حد ممكن يسم مثل صيامه يعني كثير الصيام والصلاة لكن بغير هدي للنبي صلى الله عليه وسلم لا ليس ظاهريا يا جماعة الخوارج كانوا يكافرون بالصغائر يكافرون الناس بالكبائر بالكذب وغير ذلك لتعظيمهم الشديد للذنب مش ظاهريا ولا حاجة المشكلة ان هو يعظم أشد مما أعظمه الشرع وده الحراف أي الحراف لازم يجي ببدعة سواء واحد حب ان هو يزوج العبالة أو أو يعني تشدد أو غالى أو على العكس يعني تسيّد او صار فيه إرجاء للعبادات المهم إنه صلى الله عليه وسلم لما بيّن ذلك فقال يرحل الله موسى فقد أوذي بأكثر من هذا فصبر يخرج من صلب هذا أقوان تحكرون صلاتكم إلى صلاتهم ثم إلى غير ذلك ثبت قوله في أحاديث كثيرة في قتال الخوارج لئن أدركتهم لو قتلنهم قتل عاد الاحاديث دي مستوفاه شرح النووي على مسلم باب ذكر الخوارج ماشي يا جماعه شرح النووي على مسلم باب ذكر الخوارج ده اول واجب معانا احتاج منكم ان انتم تقروا الباب ده خلاص تقرو كده حديث واللي عند ها برجع تاني يعني للشروحات احنا عندنا صحيح مسلم صحيح مسلم لو شرح الشرح ده اسمه شرح النووي على مسلم تمام الباب اسمه باب قتال الخوارج عفوا باب ذكر الخوارج على ما اذكر يعني قتال الخوارج او ذكر الخوارج حاجه من الاثنين مش هو ذكر الان يعني ماشي يا جماعه يبقى دي كانت اول فرقه مستقله دكتور حازم جه يا جماعه اا اسف لكم معاكم لحد ما حد ينبهني ان هو جيه. خلاص طيب دي كانت اول فرقه مستج لها غايه وتجتمع تحت عقائد وهي الخوارج الناس دي مشكلتهم في ايه علشان نبقى احنا واخدين بالنا يا جماعه لما واحد يقول لك خلي بالك عشان دول كده خوارج قول يعني ايه خوارج لان اصبحت الكلمه الان تطلق على ناس كثير جدا بيغير وجه اعظم شيء او المراد الصحيح لوصف الطائفه بانها من الخوارج انهم يكثرون الناس بغير مكثرين دي قعدة المناط المناط من يعني الوصف المنضبط للوصف لطائفة معينة ايوه خلينا من التفسيق التفسيق ممكن نتكلم فيه لكن اهم حاجة الفسق يا جماعة يشمل الكفر ويشمل البدع ويشمل مجرد المعصية الفسق الخروج فسق اي خرج خرج بقى, بقى مبتدع بفعل صغيره لكن الكفر اعظم من ذلك واضح فهم يكثروا الناس بغير مكفر يعني ايه بغير مكفر بغير ما جعله الشرع سببا للكفر لا بس خلينا بس المدخله يا لا ما المدخله يعني لو المسؤولين على المعهد يعني حبوا ان احنا يكون لنا طريقه معينه في تقديم نقد علمي مش الطريقه اللي بردك بعض الناس بيعملوها احنا ما نغلطش يا جماعه لو حد غلط فينا ولا ممكن ابدا ان احنا ن... ن... واحد يشتمنا فنشتمه واحد يقول مشايخكم فاحنا نقول له مشايخك لا مفيش الكلام ده في حاجه اسمها هاتوا برهانكم عندي دليل انا بقول الكلام ده دي غلط عشان عشان ربنا قال او النبي قال او الاجماع القياس ائمه السلف تصح لكن مجرد الاقوال كل واحد ممكن يقدر يشتم ويسب ويفعل ويظن ان هو كده يعني رد عن الاسلام وهذا حرام هذا حرام <تصفيق> المهم يا جماعه يبقى يا جماعه الوصف المنضبط لوصف الخوارج ان هم يكثرون الناس بغير مكثر دي اول حاجه طيب متى يجوز قتالهم قال يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان لئن ادركتهم لاقتلنهم يبقى قتال الخوارج نتيجه لبدئهم بالقتال يعني انا خليله دلوقتي خلاص عرفت ان في طائفه معينه هي خوارج باذكرها انت مثلا واحد لا واحد بيسرق يبقى كافر واحد زنى يبقى كافر واحد قتل يبقى كافر ايا كان الطريقه اللي احنا نحكم بيها ان هم كفروا الناس بغير ما شاء وجعله الشر سبيلا للكفر خلاص عرفنا دي طائفه بتكفر الناس متى يجوز لنا أن نقاتلها الاصل ان انا اه الاصل ان انا احاججهم بالوحي يا جماعة الله يقول والنبي يقول وكيف تقولنا كذا وهذه شبهة هذا هو الأصل هم لم يستجيبوا لذلك وبدأوا بقتالنا نقاتلهم قتال البغاة مش قتال المرتدين إيه الفارق يا جماعة حد عنده كنا معلومة سريعة بين قتال البغاه وقتال المرتدين محدش طبعا يخش على الشيخ جوجل احنا بنتكلم إحنا ينعود لأنا مسك ورقة ولا أنتم مسكين جوجل ها ينصح الأول لا مش ينصح الأول أنا فكرت من التكلمة لا قتال البغاة ماشي احنا عندنا الأصل إذا وجدنا طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ماشي الأصل الإصلاح طيب فينبغت إحدهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي فقاتلوا المعنى الصمفي المبنى الصمفي لكل كلمة يختلف فيه المعنى يعني فقاتلوا غير اقتلوا ماشي؟ فقاتلوا التي تبغي حتى تفيق يبقى يا جماعة لما نيجي نقاتلهم احنا نقاتل لا نقتل يعني انا احاول اضرب بالسيف اعمل اي شيء مقصدش القتل اقصد اتدفع اننا ابعده عن عن قتل المسلمين طب وانا بقاتله مثلا ضربته بالسيف او باي شيء وقع قدامي مش قادري قتلني هل يجوز ان اجهز على جريح منهم لا يجوز بالاجمع ماشي يبقى دي أول حاجة دي علامة معانا هو إنه هو الجريح لا يجهز عليه القرتال لا يقصد فيه القتل وإنما يقصد فيه الدفع ماشي دفع دفع مفسدتهم ودفع شرهم ماشي طيب هم جايين معهم نساءهم ومعتقدون طيب هم جايين معهم نساءهم او هم في المنطقة اللي احنا عاديين فيها مثلا احنا في بلد وهم في بلد من ودخلنا احنا على أرضهم فانساءهم موجودة نساء هؤلاء تصير سبايا لنا هل يجوز تسبى النساء لا تسبى نساءهم يبقى يا جماعة كده لا يجهزوا على جريح لا تسبى النساء لا يقصدوا القتل وإنما القتال ده كده قتال البغاة على النقيد من قتال المرتديد كل ده مقصود المقصود ان احنا نقتلهم هم انفسهم هم انفسهم يقتلوا ماشي وكذلك اذا وقعوا في في الجاح يجوز لنا ان نفادي بهم او يجوز يجوز لنا أن ناخذهم كعبيد او نقتلهم كل هذا يعني الخيار فيه لإمام المسلمين الذي يكون في مثل هذه الغزوات وغيرها والنساء تسبى كل هذا لا يحصل في قتال البغاة واضح يا جماعة كده يبقى دي كانت فتنة موجودة التي هي هؤلاء الخوارج الذين ظهروا وكانوا يكفرون الناس بالذنب مجرد الزنب يكفرون الزاني شارب الخمر السارق مع ان ربنا سبحانه وتعالى جعل للمرتدة قوبة وهي القتل وللزاني الرجل وإن كان بك يبقى الجلد طب السارق القاطع طب لو كان الجميع يكفرون المفترض كان يحصل إيه يا جماعة يبقى الحد واحد هو القتل لانهم مرتدين فلما اختلفت هذه العقوبات دلت على اخت... دلت على ان هؤلاء ليس لهم وصف واحد اللي هو مثلا الردة ولكن وصف المعاصي يشملهم او الكبيره او الفسق ايا كان لكن لا يكفرون ده يقتل ده يجلد ده يقطع يده ف هؤلاء خرج زعيمهم وخرجوا جميعا في عهد علي لما حكم الحكمين قالوا لا حكم إلا لله حكمت رجال في دين الله وخرجوا وأمروا عليهم عبدالله ابن وهد الواحد وقيل غيره لكن هذا هو الذي اشتهرت امرته ورفضوا باعة علي رضي الله عنه وقالوا لا نوايع إلا مثل عمر وإلا فلن و وبايعوا باين اللهم أمين. الشيخ حازم دخل الشيخ أحمد أنا دخلت متأخر فقلت أخذ حق للآخر دخلت ما يجي الشيخ حازم طبعا دكتور حازم تقريبا دخل صح طيب طيب يا جماعة إحنا وقفنا عند ظهور فرقة الخوارج ماشي كتصور عام لتاريخ يعني ظهور الفرق في الأمة الإسلامية وإن شاء الله تعالى يعني نكمل في المحاضرة التالية وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم جميعاً. الكتاب اللي يكون معنا لهم عثلت الاعتقاد. وعليكم السلام وعلى الله عليه وسلم وكذا دكتور الله يرضى عنك. أنا آسف أن أنا اتأخرت عليك بس يعني أول محاضرة فلسه ما زبرتش الدنيا يعني. أسأل الله أن يجعله في مزان حسناتك وتبارك الله يا شيخنا. الأخوات تبارك الله يعني ما في سؤال سألته إلا كان عندهم من الجواب أحسنه يعني. إن شاء الله بإذن الله المحاضرة الجاية هقول إيه المراجع هتبقى معنا بس إحنا معنا الوجب دلوقتي عشان نسيب الدكتور حازم لا أخيره أكثر من ذلك الواجب اللي معنا جماعة وراجعت الباب اللي أنا ذكرته في صحيح مسلم وإن شاء الله تعالى المحاضرة الجاية هتبلكم كل فصل هيكون ليه مرجع معين وبحث معين نشتغل فيه. سبحانك الله وحمدك أشهد الله إله إلا أنت. أستغفرك أعطوه إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله الرجال السلام عليكم ورحمة الله الرجال الحمد لله اخباركو ان اوضنا مع مادة العقيدة الاخبار ايه مع مادة العقيدة احتفاظوا بالشيخ فارس كده وحاسنين ان في حاجة دينا وانا يرى يكون ربنا احفاظوا الشيخ فارس وبرك فيك حدوثنا وزيلي اخي الكريم الله ربني يا بارك في أخواتنا محمد عليه الصلاة في الفردوس العالم الحمد لله و شكرا ان شاء الله يا جماعة يعني في يعني خلاص بقى نحن نكون نحن نتواجدين يعني ايه الخطة تعطي المعروض تتطور قبل مدية الله تعالى فحنا ندخلنا في السنة دي أربع مواد علمية صلى الله عليه وسلم مدية الحديث ومدية العقيدة ومدية علم القرى وضي من اللغة واللحن يعني صد ورد لله لأن أحمد طائر أهلاً أهلاً أهلاً أهلاً حمدنا الغالي شيخ أحمد طائر حمدنا البنى في ده الحماد كلهم رب الله يكشل عمد في, في المبارس الشيخ فارس ونحن نزل أخينا أبداً وتعاوننا ووقف رئيه اللي بدنا و... والتعاون اللي بدنا وفهمنا الحديث يوم الله يبع الجماعة يا رب ويوضع لك يا شيخ فارس يا رب ويحفظكم نفعين والله يا جماعة عمدتش الجبن الت ويعني و... اقراضنا بقى في سنة ثالثة ومعرفون طبعا تقراض كده في بقى يعني إذا مؤثر في السنة اللي يقولون إبقاء المعز يتطل كده وقعلي علينا و... يعني إبقاء حدة من قلوبنا الله بلك الحمد الحمد لله وشكر لله رب لله إلا أنت شفان بقول ما شاء يعني بقول ان شاء الله بكره هيكون بمردياته ده اعيان وبجاهدات وحاجه ان شاء الله بالله حاجه محترمه بكرة ان شاء الله هنشره بعض كلها وفي الامه كلها وفي كل حتة على شبكه الانترنت يا رب يا رب يا جماعه الكلمه اللي بقولها لكم من يوم ما بدانا مع بعض يعني احنا دلوقتي ثالث سنه احنا مع بعض منما بدانا بقول لكم انا مش بقول لكم مطالب بس انتوا في هذا الطريق وانت باذن الله املي باذن الله ان شاء الله ربنا يباك لكم ويجيب صمر ويجيبكم اوه في, أي في النموذج اللي نشير له يجي من وراء بعد النموذج التعاية البيدالي ايه مواطن البيدالي الناس اللي تقبل باك مع مهمة وغفاك مواطع يعني الاخوة كلها عايزة انا عايزة بها نعمل باك انا عايزة بها داعية معروفة انا اعمل طب ومن هين بزيزة الانبياء من اسمه ومنين هيتحرك الواقع زي الانبياء اللي تتحركوا ومنين هيرضي ويهدم بالأ مين هيقبل المقدمه دي يبقى لازم الجديد العام او المستوى الدين العام بتاع الانت والقطاعات دي اعلى وهو ده هدفنا بعد ان, إن المستوى العام يعني ان شاء الله باذنك احنا تطاير وربنا اكبر عايزين نبقى واخدين على اعطواتنا المبكره اللي عملناها بتاع رؤيه البلد وخططه وغدابه ونعمل الوقت كده نتناقش مع بعض فيها يعني ان شاء الله ربنا يقدر على جنب على جنب كده مع البعاد مع طلبات الطالب يبقى الناس كلها تعال كده دي المذكره دي اللي الاخر ايه معانا على نفس الخطه في الرؤيه وفي الاهداف وفي يعني حتى خالص الفكره ده في رؤيه ولا لا مش موضوع طيب يا جماعه ان شاء الله باذن الله بتستفيدوا ان كل واحده تفتح اربع مرات يوم الايام دي الله والتعارض بتاعنا ايه برضه غير ما تصفي اقضي تقضي واعملي معاه ومن كل حاجه والضغط التعب والضغط التهديد اللي جاي ده مفصلها عن رتينه اللي احنا بنجريها لان لما الترابط والتماسك يا نهار خلاص هنرجع تاني للجذور احنا بنحاول في النهارد ده اننا نكافح فكره الجذور الواقع الانفدادي بتاعنا عاوز وجود كل ده عايش لوحده الا ورحمة الله كل أخ مستائلة أو أخ مستائلة مرافية وكل شمال وحده فجزر كون التهيار لا احنا عادينا الجزء بتترمس وتبقى دعوة واحدة ونفي تماسك وطراطم فالمعهد ابن الله احنا أملنا ان كل وكل واحد في المعهد فذكرى تحسين دعوة من التعوات مباركة اينما كان بابن الله تعالى ولكن من غير ده يصل عن يعني اديته فينا المباركه بحيث ان كل واحد وكل واحده ربنا يفتح عليه يبقى في القوة من غير ما الله ماجد بقى طيب هنبدا بقى في التفسير اللي انتوا مبسوطه على بدا التفسير يا جماعه يعني استعدوا لكم بعض المفاجئات بس انا ايه ركزوا معايا بقى في المره دي يعني ايه زي ما بتكوكوا كده نقطه الاحلام زي ما دكتور محمد بتكوكوا انا في نقاط محدده وواضحه ركزوا معايا جدا جدا جدا, جدا. هيردتوا الكلام ده أدش عمره بدا وهيوديه لي طفع كلها مش هايزين حد من طفع يبطط من دينا اللي بتتجوزها اللي مش قادرة تتبع بعنام هذا الوقت الوقت الزهغ اللي مبقى المتدوجة وان عدا أولاد من استفعى الصبح للتراشر دور الوقت اللي يكونوا كل الأزواج يعني إيه بره بقى وشغلهم وحياتهم أو حتى نايني اللي هو هو هدواء اللي بيشتغلوا بالليل فن الليل وكده فبيرقى أولاد مبقى جيدة للبناء والتقصير إن شاء الله بإذن الله كده عن خطة التفسير في المعهد القرآني أو شركة التفسير في المعهد القرآني خطة التفسير على مدى اللحبة تنين تخلص مراحلة المرحلة الأولى تطريبك إلى القرآني يعني إذا بدأنا مراحلة زي من ثلاثة سنة مارسة هتلاحظوا دربة وكل وقت ما تثبتنا في التفسير في المعهد المرحله الاولى كانت الطريق للقران يعني ايه ان بوظ القران خدمه عن خدمه قرانيه خدمه للقرانيه الهدف ايه انك تستنبل بمذا الفوائد العمليه الموجوده في القرآن ان القرآن ممكن يغير حياتك ان القران ممكن يحل كل حاجه حواليك كل مشاكل حياتك دي المرحله الاولى يبقى لا طريق للقران حتى على اذن التنزيله اللي كانت في رمضان وكده ثاني المرحله الثانيه اسمها انت فهمت انت طب وستسلم الترآن وستخرج من آية ورآية وصورة ورصورة عن الجناة مشاكل حياتي والجناة مشاكل حياتي الأمة اتضرب على القرآن ثلاث مرحلة تجدوا لأن احتكتنا في السنة لفاتة المرحلة الأولى السنة دعا على الثالي اتضرب على القرآن ثلاث مرحلة المرحلة الأولى إننا كنت أبدي لكم ده وبعد ما خلصونا أقول لكم إبعطوا تدبراتكم وهو كده كملكم أبحاث في أمينة من الآيات وضع لكده نمتحنكم على الصورة وسلام عليكم وعليكم بالسلام هي بلاء المرحلة الأولى اللي احنا قمناها في الثلاثين لحد نهاية الترق ثانية إبنائنا كدريس وبعد كده أسمع الصور وكلفكم الأبحاث في الآيات المرحلة الثانية يتضيق مع القرآن اللي اللي احنا نبدأها السنة بقى اللي نسمع تعالى إنه هي هل تخذها فان لنشمد التفكير ونشمد التفكير دماذ التفكير وطن تحضير جلدة القرآنية ومناهج مكسرين ازاي الآن؟ يا جماعة احنا نمشي بخطة التماذي بخطورة جدا جدا جدا هي نفس خطة تنبع كلان مع الصحابة اتسمعها عشرة عشرة اللي مجالش بيقومش نحنون الصورة وسائلوا بلا أن بيقودوا بعشر آية وعشر طبعا احنا مش هنمشي يعني ايه مش هنمشي عشر الزب يعني الصورة الأعلى اللي هنبدأ بها في التن الأولياء ده 19 آية يعني ممكن ايه؟ ممكن اتفضل 19 آية على بعض وممكن اتنهلكم على نصين يعني مثلا اديكم 1 دقائية 9 فاذكروا ان انا نفع في البكرة يعني مثلا تقولوا مثلا دور برعة اديكم 1 دقائية 9 يبقى عشر عطر طيب عشر العشر ديه بسي خمس موضع في المنهج بتاعها ايه بقى العشر هنبقى بحولي ليه؟ اسمها بسيح أنا أول حاجة هتبتح لكم في الآيات أو في الصورة تفتيح بسيط جدا لها ديكم معاني ولا تنبطط ولا تفتيح سريع بسيط في الصورة فكرة عامة خذوا بالك من كذا ما تنتيش كذا خذوا بالك من دراج وكلها خذوا بالك من الناجة بعد نصد ونصد ونصد ونصد يبقى راقب واحد التفتيح المبصف السريع ده أنا أعمل لكم النهار ده شاء الله عمد لكم حاجة بسيطة خالط يعني بس اطمعوش إنه أرثر من انتوا هتنقلوا تعطلنا أنتو المره الجايه يوم رابع جاي ان شاء الله في 3 2 التسعه ايا كان الاولين من فوره القاعده انتوا اول المطلوبات النهارده هفضل لكم على التفاصيل هتنطلقوا على تفاصيل تذكروها هذكركم من تفاصيل ايه هقولها لكم في الاخر طلبت انتم تقالوا لي ايه التفاصيل اللي انا هحضرها لكم لان الشيخ عادل شيشه هيشرح لكم منهجها عشان تتعاملوا معاها صح في نادي العلوم من الاسبوع الجاي انت بقى هتذكرين تفسيرين 3-4-10-11 تفسيرين في حضرة انا لو ما كانك هتذكر يا بلدة انت واضي التفاصيل من صلح هو الواحد بس احنا بقولك احنا انتبك يعني هتبدأي الزاكني بالتفاصيل التفاصيل التفاصيل وهتكتبيني هتجميني مذكرة اخر طاعات لتسلمها يوم الانتين بقى انت بالآخر الشيخ عبدالله يعني مدير المعهد من اراضي الوريش قطاع فينا يبقى افتحوا المنتدى او حطوا عليه الاحاد اللي انا بيها لان الماده دي كلها هيبقى في انتم بتشرحوا قبل ما اشرح ده الجديد الفرادي انتوا بتشرحوا وانا بشرحه ده بيثبت على ان انت صعب انت مسؤول ان انت تجيب لي كلام لو انا انا واجد دعاء الله لو انا طلعت في الارض اقول وانا بعرف انكم انتوا متبادوا مكتوب كويس جدا ازاي لرب يعينكم يا رب كلنا في يبقى التفاصيل هقدمه لي كل واحده مذكرة مذكره هتفتحوا لنا المنتدى تتبعوا المذكرات عشان نطور بقى تكملوا بالتقارير عشان هو يجيبها لي ان شاء الله الدرس ده على صفحه الفيسبوك بتاعتكم وبعد تعملوا اللينك بتاعكم على جروب إن الواتس وانا في الضغط دان هو يدخل على الامتحادات على طول هيغفر كثير جدا جدا جدا ويغفر فور يجب مغار عظيمة جدا جديدة هي <تصفيق> مغارة ايه هي مغارة ايه تفادي التعاوض على التفسير الناس وانا استباق قطة التفسير تفادي التفسير زي ما انا انا اتشاه عنه بيلا اني العظمي رجول رهدك وانا او مذكرة فيها ان رقم واحد مصادر التحضير والمذاكر ده جد من ايه اقل حاجة تفسيرين من التفسير بخصوص التحرك ده المبين ثاني التثقيل لشيخ مصطفى البحري قال هو كده كده هفضل في التنين طيب والمقبول 3 4 5 7 8 يبقى ده ترتيبين الترتيب اللي انت بتقدم منها رقم 1 مصادر الاقضيه والمذاكره رقم 2 ان تسمعنا معاني الآيات يعني معاني الآيات الآيات هتستحي هتلاقي مثلا بسجع لهم غضاء نحوة هتلاقي 6 طرع أقل في غضاء نحوة أنا عايزك تختاريني القول أو القولين أن انت مقتنع بيهم ما فيش هنا الصباحات ولا تنظراء المعاني ما فيش فهد بقههم اللي المفسرين بنختار منهم احنا ما فيش هنا تشعين دماغ احنا نختار من قول المفسرين اللي تربح عندك يعني الرقم الثانية بعد مفاضل المذكري والمفاضل هي المعاني الآيات آية آية هتقوليني معانيها, معانيها معناها بعد مفاضل فيها اللي انت اختار من أقوان المسخرين اللي انت ذكرتين رقم ثلاثة مقاصد الآيات مش هجبها لي آية آية بقى مقاصد الآيات التسعة على بعض انت بقى الله يعني المقاصد هذا الواقع الآيات بتحني بشكل جيد حياتك وحياتنا الآيات هي بطيها التنبرزات في الإصلاح الأسلي فيها معاني جميلة في فن الدعوة في إصلاح القنوة في صلة النفوس تعالى مساكل حياتك تعالى مساكل الوضع الإسلامي في ترديد العقلية بتاعت المتدد اي لما جيت بقى دي خطاط الشاب اللي فاتذ او البنت الغير ملتازه هجيب ترند منين انا هجيب ترند منين يا شيخ هجيبين التراخيص هجيبوا تبديل ازاي من البدايه من المهارات القضيه ايه تبدا بقى نعلمها لكم مهاره الماده دي بتعلم مهارات يا جماعه اول مهاره مهاره التعامل مع التكاسيف ازاي نخروج من التكاسيف انا يا جماعه كل التسطبات اللي انا بقولها في دروس التفسير عموما في القضايا بالمذاكر في القضايا التكاسيف انا طرزائي بس لو لدي التفاثير صحة تعرضي طبعي بس انت ذا الوركيذي فمهارة الاستخراج الاستمتاثات والمقاطب بالتفاثير دي مهارة كبارة لو انت بهمتوها يا جماعة لو رأبت بعد تفسيرين ثلاثة بجيوم التفاثير انت اتفتح للكنز في عورك المهارة الثانية اللي عملهايكم المادة دي غير مهارة بالتعامل مع التفاثير مهارة تعضير جلسة قرآنية طب إيه المهارة في القرآن ده إيه؟ خذتها إنه إحنا نقول معنا بالقرآن الدعوة يقول إن يجب أن تقوم على القرآن حساساً يعني انا أطلق الدخل بالجوم على حضره القرآن إنتي هتدي كيلنا في مسجن هتدي لي تولي جولة إنتي هتوقعدي مع أولاك تشرح له حاجة بالدعوة لازم يكون دعوصة قائمة على القرآن فتبقى قائمة على القرآن إزاي؟ هتستني بقى حد من المدلسين لبعض القرآن يجيك الكل لازم تتعلمي لان تضيفي الذات اللي في حياتك من اهم اهداف المعهد تجهيزك لسوق العمل الإسلامي اللي كنت سعراضي إزاي مدد فنك اللي تحضر فنك المدد دعوية السماء اللي تجد إزاي تحضر جدا اللي تحضر جدا إزاي تحضر حاجة قادمة على القرآن وإن تبقى حاجة عملية جدا في كلها تخص من تتخط ومشاكلها زي مدد الورش اللي إذا أصدقوا شيئا في طوائر التوثير إزاي مجتمع التجنم التجنم التنمية حقيقية قطوة قطوة يا جماعة معظم ووضر معها لستواد عملية ل دا بالقول مش بسيك معلومات فتيبيك حتى المواد العلميه والمنهج اللي بيدرسوها ربنا بارك فيهم هيساعدوك في تخريج طوائف من الحاكم الحياه وتحلو مذاكركم العلم الشرعي يا جماعه احنا نحول الدين لحياه نحول دروس الشيخ محمد عزام وكتب الشيخ مصطفى العلوي ربنا بارك فيهم وتجدوا مشيخه لحياه ونروح في تاسئ باوضين قدده الحاجة السبب التي تخطبوها في المذكرة التي تقذ بها المقاطب بالآيات الآن الاتقاطة الوضعية والمتوائد من الآيات من التفاسير ومن التدبراتك بسه من التفاسير ومن التدبراتك رجزي من التفاسير ومن التدبراتك حسنًا إنت لقى كتبت والله لن تدفظني الله لنت طلعت منه الرقة في المقاطة لتبدأ عمالتي حاجة صحبة صحفة صحبة بتصحبة. لو استردت وستعمليه كده وكد نبنيت عندك الضحف العلم المنضبط يعني كلمة الاستمباطاط بس الثلاثة أقولي لكل أنا بجيب من السفصيلة يا ناعة من غير بحث يقولي كنتين في الكلام داً ليه؟ خلال؟ إيه داً داً داً داً داً إن وطاً رابعة؟ القرار العملي لأن الواقع أنت تبني رقب واحد محاضر تحضر المذاكرة رقب اثنين لعاني الآيات رقب ثلاثة مقاطد الآيات رقم أربعة الفائدة العملية يعني ايه القرار العملي الذي أخطته من الآيات يعني ايه كيف هي معا إذا هنذاكر انا هنذاكر ومنرغبش المذاكرة بي انا هنفق بايه اهه طيب قرار يعني انا هتفض لباس شو الله بجلال الغرص بالأول دينها عياته التفضل الأعلى انا واحد ان انا هشتغل في الدعوة ومتنفس فيها اثنين تذكر ان انا بعت الذكر اثنين, اثنين هذا هو التفسي في التضغط اللقاء نتقول لله الذي خلق ما سوى و الذي قدرت هذا و الذي اخرج المرع ثلاثة اننا لازم ان شاء الله جالس بكوابه و اعباده عشان يبقى ليه حظ منه سنقوله كذا لا تنسى اوضعها اننا ستضح ربنا للمهار في جلسة الطعال وتصديح عشان تبعي فردك الاعلى كل الاهد انا مش عايزة دعم كل ده اللي أنا عايزه أصدر وأنا عايز تجيب لي أي كده بالكلام ده يميه؟ لقيمة كل ده أصدر مش الكه كأ... أنا عايز باندي هتنفيذي إيه؟ الله يبقى أنا بتجيب أكثر ضربة حاجات أنا فيه أنا عايز إيه؟ حاجة واحدة بس قرار واحد قرار ديه بعد مباجرة تستطيع حياته اذا قررت انها اقول اللي ايه لا مش لازم قمال ايه قررت ان من يستطحك مرة بجال هالا انا كانت مطحن برا عشرة برطة او ما كل يوم هو نايل فقرات او يمتطحك مش لازم جديد حيزين له هالا بقى في التربية العقلية وحنا بناخدها فنة الولد وانا بدي اكتوا ان شاء الله انا كان ربنا قادم حنتعلم الله يا جماعة يباني بعقلين لازم نعمل التراضي التدريدي خلوا القرار حتى لو سهير المهمة التي تتعلمني ان دي كل جلس تقترائي ان كل جلسة القرآنية عشر جلس لاتة دقيقة تخلو بنا واحد عمد حتى لو سهير هذا مش هيهمني انا يجيبيني بس بيجيبقوا صفقة ان القرار متو تاسد في ذي وانا قرار واحد من ذلك قولي لا اصدر على الذين يستمعون القول سا يستمعون ايه كله لا فا يستمعون احسن ايه احسن حاجة الايصد عاجة انت تفعل انت تتابع الايات الايات اكلمك عدد على اقول عناس واجهة وطلب العلم واني الحياة الاجتماعية هو من الولاد اختاريني مقطة واحدة وانتقول ليش انا قررت ما ولا الكلام ده يجيب معي لا بتي عندها هكى العيش ليه يا بنتي انا عايزك تصدار زارة عملية يعني ايه أنا قررت انها أنا ربنا نتجوز أو نتجوز أو نتجوز إنها هتبت من زارة والدتي من النهر من العيشة كذا كذا اليوم اليوم ما أنا نصمتين أو مثلا أبل الظهر أو, أو وكذا الوقت اللي بدي خارجت يشتغل فيه يقوليني كلام عملي أنا قررت انما هتبع ربنا مئة مرة يوميا بعد صلاط الفجر او بعد صلاط المجرد تدري كلام عمل اندي امالي اقصى رضو الله اقول له عمزة هتعمل ايه بانفظ حياتها وانا اقروا العملي لذا ده ديه الخطر لنا قولنا ان تنهجم السنان بالتفسير اسمه عشرة عشرة الملك النبوي في ملاء وطبقه في عرض. طيب الملك ده هستطبقوا ازاي الملاء خمس خطوط الخطر هو هل تفتحين مبجئين انه الوقت افتح في الاتفاقيات هم التحليق فيهم التحليق السريع كده سريع ده ان شاء الله الخطر الثانيه ان تذكره في التفاثير انك تنطلق لي بقى واذاكري التفاسيل ان شاء الله ضد الله واذاكري التفاسيل وتعملي المذكرة بتاعتك اللي انا وثيرك اللي هو اطوط بتوعها اللي هي مصادر المذكرة المحضير اللي يعني الآيات بطوائق الآيات القرار العملي اللي اختارت دي من الآيات ذاكي لما يستغيب لآخرك يوميس مين إن شاء الله بإدلاً وشي الحمد طالب هاتف الأولى فهلا يجب إليه إن شاء الله بحطول الله ورد رشت بتاعت الله طيب رقم ثلاثة بقى الخطة الخامسية الساعة 10-10-13 رقم ثلاثة في المرة الجاية أنا هاشرح صحي يعني الأربع الجاية بادي أبوك تبينين إن شاء الله بإدلاً أنا هقول شرحوكم بيتم أنا هقول لا تتأذى العالمين انس ايه هلأ اقول انا صلى الله عليه وسلم انس ايه خلاص هأتوا بقى الوقت على الاحاتف بتاعكم ولا ايشكم واعلمكم بيها ان شاء ما بارد التعامل مع التفاسيل حسنا اللي اذا بابد احنا نأخذ مرة باردين نقرأ التفاسيل مع بعض واعلمكم ازاي تطلعوا الكلام من التفاسيل زي اللي بعمل بعض الريق والشغالية في الدعوة كده ازاي يطلعوا كلام الجوانات من الدروس الشبابية ازاي بالله كلام اللي هو عد الوريد السريع كلام القول اللي خرط تقلبون ازاي طبعوه ويخضروا منه جولة ويخضروا ازاي ما نأخذ بعضات ان شاء الله بند الضوء عملي بند الضوء عملي هي مدى فيها ازاي تتحريكي كلام الجوانات من الضروط الشبابية انا مع المعهد مجبوعة بالمهارات العملية جدا انتبتت تعليمها في كل مد لازاي الضوء عملي ان شاء الله ليوم قوم بندها بكم عمليا ازاي تخراجي كلام الجوانات التروس الشهادية المسا دي ازاي تخراجي المقاطب اللقاعية والتوائد من التفاكير للحياة مع دعا فما في الدعوة عملي دعا؟ دعوة مع دعا فما في الدعوة عملي تكلمي وزاي الخطوط الجيد وزاي ترديني المجيز انت دعوة وزاي تحط حطة وزاي تعضاري وزاي تبدي وزاي نظرات احنا مش بنقول كلام مجيب اشتشودي مش بس تفتح لقلبك لا ممكن نبدا النهارده ان شاء الله ربنا الفيديو بتاعه عملي. ازاي تحسن من حياتك ازاي تتواجه العقبات اللي بتقابلك في طريق لربنا والطريق بيلاقك احنا بنحاول ننحل على قد ما نقدر يبقى الكلام عملي ارض الكلام ده اطولوا وارض الافضل للكلام ده ان شاء الله ربنا كان بيقول كويس جدا وفي التوظيف جدا باذن الله شكرا خلاص يا جماعه يبقى وانا معالا المرأة جاء تشرحوكم منكم انت لا تشرحهم هتكمل معا نسان التعالي معا انت خطير المرحلة بعد المرأة اللي بعدها الوربع اللي بعد انشاء الله انا اللي مش رح بقا انا اللي هو احتفاء عيات هي اي ما هستم الحذرة كلها على مرتين بانت انا فقال لا لا ماشي تعمل انا مساء الله بذناء وانشاء الله بذناء نتخص معه معلش. معلش يا, يا الله الله الـ الـ يعني عشان النهارده بس ليه تبقى فاضي فوق العملاء الخطه دي يعني عملات جي وحاجات ان شاء الله قويه اديني بس 5 دقايق ان شاء الله قويه ال اذن يعني ربنا يحفظك يا ابو سلام يا اما هستنى اسمع واحده على طول خالص بالصلاه كلها الخطوه الخامسه الشيخ عادل شوكه ماده لهم القران احنا بنتفق معايا التكبير اللي انا هديه لكم اسمعوها دلوقتي دي وانتم هتتكلموا بيها عشان ما في ولو عايزين تزودوا تزودوا ولكن ده ايه ده تفسير المنصره هو هيديكوا مناهجها بحيث ان انت تاخد المذايه من غير ما تاخد الجودي تفسير الطبله تفسير برتغلي عمده التفسير لاحمد شاكر هو مؤتمر دكاتره احمد شاكر التحرير والتنوير جاز المسير للجودي التسهيل لصيف مصطفى العدوي دي تفتير مرسعها كمان ماذا عايزين تتألوه تبثير القرآني للقرآن اي تبثير تبثير الردود دي تبثير تبثير الردود وتتسألوا الشيخ عاجل شو هتتعمل على عاجل كذلك تبثير الثضلين بيجيب اقوال المبثيرين اقوال الثلاث وبيرجح الاخر وبيننى عندك مهارس الترجيش ما بلا الاخوات بيقول لك أنا اخترت بقى عشان كذا تتعليم المهارة في الترجيح عشان كده لتعليم دكتورة كتير او او والمثيل الموطوع عشان أحمد ربنا يحفظت أرجو نتعودوا بقى انتها لقول إن في التبثيل بدعيتهم إن شاء الله ببنان في التبثيل بدعيتهم تنبيهم تفسير الموضوع عليه تفسير جديد وجديد وشاغل وبيجيب لك حاجات اللي قبل نزول مش عارف قرابط الايات حاجات جميله كده تفسير الطبري بيجيب الاقوال وازاي قررات بتختار تفسير القرطبي برده بيجيب الاقوال والقرارات والمصيحه عندك انت كنت احمد شاكر تفسير كلامه منظور ثاني التحليل والتنوير يبقى تفسير لغوي وعقدي جدا عشان كده لما تلاقي كلام مش فاهمه فيه المهم الاثنين هو عايز يقول ايه كل برامج هو حيث تفسير ذا بالمثير بيجيب أقوى الثلاث الآية فتيفتع أبقى جدا في الزي الثلاث تنولوا الآية من كل الجوانب تسهيل الشيء من طب العدوي بيجيب أقوى حيث تفسير كل التفسير فمن يحقق الأحديث كمان فتفسير صحفة تفسير التسهيل للشيء من العدوي إذا كنتم هدفوا إيه هذه مرة هيشير معادي كيشة هيتم هدفوا التفسير دي عشان تعملوا معادي أعمالية استنضاف قادلة ايه ازاي موجود؟ هو الجامعان انا مش هقدر اجيب كل التشكيله والرحله يعني أقول بقول على قد ما يعني باذن الله على سرعه عظيم وتقدر تقول الداوي من وكم فتح القض للجوكاري وانا هقدر ادانا هاتي انت ده انت بتقولي بقى انت بتكشفي انت بتسحبي ده ايه قلت له انت تعالي واقري بالبيضه واقري النسب واقري الضغى وقال لي في التفسير القرآن للأحصيل القطيج وقرد الزرار إيه اللي, اللي, اللي بقيت بحر حيث اجتهمي من وردوا لرفاكم في الزلاف حضر يلا يا الله يلا رفاكم عايق الصرح قدركم الملج بداية السلاة القادمة على إيه لا يعني, يعني رسول الأم العامل أنا مش عايز أقيدكم إذا أنا التفسير أقيدكم دي التفسير المهم المجدد المتواصل معها عايز أزود أزودي زودي. متكثرين كان عقبه لحد 7 8 10 سحر يلا قلت لكم ايه من هجمه فرجبه التفيريه لما قولي لي بسرعه انا عايز اعرف الصغير والصغير ايه انا من هجمه التفير ايه مطلوب ايه من مبلغ بالتفصيل عليه موضوع الله جاب او كان كميل و امان جمبالي بلي فيك عشرة قلت بي تي خطة خمسية من السلادي الخطوة الولى في ايه لنبلاي جبابه الصعب من عشرة خطوة الولى اه يا مصرور الخطوة الولى التفتيح المبسط مني جميل خطوة ثانية يا مصرية الخطوة الثانية تفتيح الوزائي المناصر خطة الثانية المتاجر في التفاثير وعمل المتذكرة وتقدموا مذكراتكم مذكراتكم قلنا فيها ايه ايوه المتذكرة بتاع التفاثير بتاعكم هيدا في فيها مصادر محضور المتاجر ومعاني الآيات ومقاصب وصوائف الآيات وبعد كده القرار العملي اللي انت خرجت بيه القرار العملي اللي انت خرجت بيه طيب وبعد كده اقول بعد المذاكره انا هشرح كلامكم المره الجايه انا هشرح الكلام كله شرحي تخلي كلام ايوه انتم انتوا بتشرحوا قدامي وهعلمكم ان ده شرح ايه فن التعامل مع التفاصيل حاجه اسمها شرح فن التعامل مع التفاصيل باذن الله ممكن نجيب مره تطبيق كده مره مره جدا في المنهج هو ممكن نجمع منها اه ده موضوع تكتبوا التكيده كنوز والله العظيم منها التفاديل مليانة كنوز لا حطرة لا ده كنتم تعليمه بك سيد الروفا ركضت بعض الخطة ركضت عن ايه؟ صحيح الشرح هذا عدد بقى الروفا فهم يا ايه ما اطرح عشرة مع عشرة برضه احنا السامة مطلوبة طولة غالط شوهو انا شارحت الاخر بلا زمن موضوع الموضوع الموضوع اذا انا كنا دورة قرار اه قبل كده يعني ايه كانت تكملة يعني انا بقى ومشرفت لها طيب الجميل جمدان ايه مطول انت الشيخ عدد شوشة هيبقى لكم بالتفاتير انا هيجئة ايه اثناء نبريد بعد الاروبة حيث نستو عليك التنبار من التفاتير التفاتير يبقى انا قلت لكم ده انا هدى قلت لكم من الاول حيث تقلت التفاتير في البعض هتقلو ويوشي بالتفاتير قلت لكم قبل قولة القران هو ده تريكم قرانيه تعالوا الخطوه التانيه الطريق مع اكبر مراحل مراحل دروس التفسير بتاعه التلاوه اديكم دروس وقت وقتكم بقى قالي في المرحله الثانيه اللي هي السنه التفسير ده القرانيه لا انا عايز اشوف انتوا حضرتموها وطلوعوها وتحطوها في رصيكوا ولا لا الاول يبقى ايه هنعكس بقى قبل كده انا كنت بشرح وبعد كده اسمع فطاتوراتكم دلوقتي انا مشبح. المرحلة الثالثة في مع القرآن اللي هو التفسير التحليلي اللي أمد لتفاتيح قلوب القرآن إزاي بقى تطلعك في البطاق من الأنفاظ والحروب والآن مرحلة لنت بقى رحمة الشهوات تقالب يعني دي مرحلة لاجم من الأول في المرحلة ذات فيها عشين تبدأ في خروفية وبعد كده في الآخر هم دخلكم حاجة وقدام بشاهد الكتب وقدام المساعة الدنياوية اللي بيجروك بيها وا وا وا إلا لو عين دي فجد سلط الأعلى بعد الله سلط الأعلى من أول عشر صور ظهر من القرآن يعني دي نصور الدنيا قلت يعني دي الصورة اللي سلط الأعلى اللي سادة وظهر الله أحباني كله ديها او أعظم تضحات الإسلام من الفحادة إذا سلط الأعلى دي غرجت من الفحادة تضحات مبارا هتغرج بديك إنت إلا عن القرارات العملية بتاعتك إذا قلنا إنه لازم داعني يعني إيه كعلا؟ يعني وعباد ورحمة للدنيا نشهده على الأرض على هو والاستعلاق الأول علم بعد كده أخذوا ده استهانوا وخذوا قرارات عظيمة واتهانوا بالدنيا لازم علم يعني الأول لازم داعناه عشان نتطلقوا قرارات عشان كده اللي دوروا مفهدوا قرارات ذا إيه برضاً طبعاً حفة الضرب بالشهوات الله طيارات بره شكلها جميل قوي ومبار كلها لبات وفجور ومطاطه على قطع الديل وي وي وي وانجري في البواط المحبوسه بره جميل الله الله قوي اللي حل عشان اشوفها ايه ان انا ابص عليها من فوق ادلع فبص عليها في التلفزيون ماما حمه الجنب المدارك الجبل بره شكله وحش قوي هل <سؤال> سأفعل حل لك ؟ الحل لكي فعله أن تشاهده بكفوق حتى تستطيع تصبير عليها تصبير على الطريق يعني حددت كيف أعلى التسعة أيات المساعة التقدم إن شاء الله في الناس العصير ديو من أول نفسه حسب مراتك الأعلى اسب الله الأعلى نحن أخذنا أن أول اسب نظرة القرآن الأكبر تأول عشر قوة الأكرم في صور الأكبر إذا ألت صور الأعلى يبدأ صورة الأعلى شدوا حيلكم اعلى الاول يعني ممكن تقروا راس هنا ايه اول اسماء من اسماء الله الحسنى اتعرف عليها في علي عن الله في اول 10 سور نزلت من القران كفايه التفتيح كده بقى ما كنتش عايز اقول لكم بالمده كنت عايز اقول اكتر من كده شدوا حيلكم انا مستني يوم الاحد الاثنين يجي لي بنتعب على تعبكم كلها حاجة عاليه وموضوع عالي حاجات دي ان شاء الله هنعول باقي محاضرات الجمعه شدوا حيلكم يعني كنت بيطيروا في ذكريات الاحلام ولو وافقي بالكلام اللي انا قلته ده يعني كذا ثانيه أنا بشوف معاها بهذا المبلغ الادويه دول صوت التكوير وهنا لما كنت بتفرج برده في عايز ان شاء الله فانا خايف عليهم انما انتوا تحافظوا على ضغطات يعني على البطولات ان شاء الله بالتمرين والبطولات بتاعتكم جزاكم الله خيره سبحانك اللهم وبحمدك شر الليل والنهار اتفقوا واللي المفروض دلوقتي بقى نجدد دعوه نظري المكملات بتاعت نص المفروض نظري بتدفع فأتأخرنا ولكن الزامر طاعها دلوقتي عزار راهب على بالتقايد لأن دولا بديكم المادة دي الوقت الدكتور رحمة الشيدهاب بي انت دعوة نظر الظفع الثاني ثانية انا لسي مخلطوها تغسيلي فطبعا مش عايزكم تتأخرهم عن كده انا شوفت الشيخ بطهر يا ريكتبنا ازاي اشوف الظفع الثانية واضح يالان المفروض وعيش راح دعوة نظر الثانية وانا واشح راح دعوة نظر الثانية دكتور خلوقنا على خطأ ربط الوادي والقود ضبيني في على بعض وأنا بديكم من من الدعوة عن الدكتور كدهان ما بدأش لسه طيب وظلت رحلتكم جواهر خبت دقيق بإذن الله سبحانه وتعالى وأعنا تشاوك عاشيب أحمد صار وشوفوا الأوضاع ثم نعود بإذن الله سبحانه وتعالى جزاكم الله وخيرا